نستعين بالله تعالى ونستغفره نعوذ بالله تعالى مشغور ينفسنا ومسيئات يعملين إنه من يهديه الله تعالى فلا مغلله ومن يضبف لا هدو له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد العبدو في ثم أما بعد وقفنا عند المسألة الثالثة مش صح أقسام الصيام واجب وتطوع والواجب ينقسم إلى ثلاثة أقسام صوم رمضان وصوم الكفارات وصوم النذر والكلام هنا ينحصر في صوم رمضان وفي صوم التطوع أما بقية الأقسام فتأتي في مواضعها إن شاء الله تعالى صوم النذر يأتي في النذر والكفارات يأتي في الكفارات إن شاء الله فضل صيام رمضان والحكمة من مشروعية صومه فضله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه يعني أن فيه الفضل من إذا صام إيمانا تصديقا بوعد الله عز وجل واحتسابا يعني صبرا يصبر على آآ آآ العطش والجوع وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني عن أبي هريرة الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة والرمضان إلى رمضان مكثرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر وهذا بعد ما ورد في فضل السيام رمضان طبعا فضل رمضان الإخوة يعني أكتر مني الحكمة من مشروع صوم شرع الله سبحانه الصوم لحكم عديدة وفوائد كثيرة من ذلك تزكية النفس وتطهيرها وتنقيتها من الأخلاق الرضيئة والأخلاق الرذيلة لأن الصوم يضيق مجال الشيطان في بدن النساء لأول حكمة من حكم الصوم إنها تهذب الأخلاق مش تسوي الأخلاق الوحيد بيصوم يجي في اخر النهار يجد ان اخلاقه سائت ومش طايق نفسه كأنه يعني يعزب نفسه مع ان الصوم لو يشرب على ذلك يبقى فيه حاج غلط صح؟ اكيد بيشرب سجاير مش طايق واتلاقي لو كان سواء انت عارف دايما يقولك ايه ان وقت السيارات تعلم سوق الخلق صح؟ ليه؟ مش كل الناس سيقات الخلق بل بالعكس ممكن تعلم الحل ليه لأنه بيختلط مع الناس لقيتك سواقف قدامه مع الطلو تك تك داخل قدامه في كل ده الاحتكاج بالناس يعلم سوء الخلق إنما الإيمان وصاحب الخلق الحسن فعلا بيظهر معدنهم في هذه الأماكن يصبر يحلم الاخلاق الحسنة تظهر في هذا الأمر كذلك في الصوم أول ما يصوم تظهر في نهاية النهار صاحب الخلق الحسن الذي هذبه الصوم أم لا. اللي يصوم إيمانا واحتسابا مش بيصوم عادة هو ذا اللي يهذب نفسه الله عز وجل قال إيه يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون لعلكم تتقون وأفرض الله عز وجل التقوى فيها فقط بدون فوائد تمعين فيها فوائد أخرى إنما قال المرجو من الصوم كما كتب على الذين من قبلنا دل على أن اليهود ونصر كانوا يصمون كصيامنا ثم بدلوه وحرفوه فدي أول حاجة تسكية النفس وتطهير النفس ومش في رمضان فقط في الأيام هو الإنسان لو وجد في نفسه سوء خلق يصوم ويصلي واستعينه يا أيها الذين أمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصبرين فسرم بعض تفسير الصبر اللي هي الصوم والصلاة يعني الصوم ف يستعين المرء بها على تخلص من رضيء أخلاقه ورذي ورذيله الصوم تزهيد في الدنيا وشهوتها وترغيب في الأخيرة ونعمها سن يصوم إيمانا واحتسابا أحيانا في الصيف يصل إلى 14 ساعة والإنسان يصومها طبعا هو بيبحث عن, عن شيء يقتل به الوقت عشان يتخلص من ألم الجوع وكذلك إنما الزهد في الدنيا يتعلم منه الزهد في الدنيا مش أيام بتنقاضي ورمضان هيخلص وحنفرح لا ده هو بيتعلم من ذلك أن يزهد في الدنيا يصبر على العطش وعلى الجوع والصوم يبعث على العطف على المساكين والشعور بآلامهم لأن الصائم يذوق ألم الجوع والعطش إلى غير ذلك من الحكم البليغة والفوائد العديدة دائما الإنسان لا يرى النعمة إلا إذا سلبت منه أو من غيره يعني مثلا إحنا لما حصلت الثورة بعدها عرفنا منة الله عز وجل على أهل مصر ليه؟ لأن في سوريا إلى الآن في حرب بقالهم سنتين في حرب مستمر ما فيش حد عارف يروح شغله حد عارف يتكسب اللي معه فلوس ممكن يكون ضاعت منه خلاص برصة راحت خلاص كل ده وكنا احنا ممكن نبقى زيهم ولكن الله عز وجل من علينا والله عز وجل من الله عز وجل من على اليهود والنصارى ومن على بني إسرائيل بأن الله عز وجل نجاهم وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومنكم سوء العذاب صح فالله عز وجل من عليهم بأنه نجاه من آل فرعون فالنجاه بدون خسائر دي من نعم الله عز وجل وكذلك الإنسان لما يصوم يجد ألم الجوع فيقول المالبأ اللي بيقعد بالثلاث يام ما بيأكلش ويحس بمعنى الفقير ويكون فيه مسكنة وزل زل النفس ان هو الله عز وجل يبقى حقيقة العبودية ان هو يمتلك الماء ويمتلك المال ويمتلك أطيب المأكلات ومع ذلك يمتنع, يمتنع عنها تذللا لله عز وجل اللي منع عنه هو ربنا فده تعظيم لقدر الله عز وجل في النفوس فلابد أن يكتسب هذا الأمر في خلقه بعد رمضان حتى بعض المشاهد كانوا يقول لو, لو حمار أهل الرجل بقاله 30 يوم يعرف الطريق في اليوم الواحد والتلاتين حيمشي بنفس الطريق ده مرتين بس صح؟ لو جبت الحمار وودته من طريق وعرفته البيت صح؟ ممكن تروح انت لغط وهو لوحده عرف الطريق 30 يوم المسلم بيستمر في طريق معين والله عز وجل يبين له ويتكرر كل سنة شهر ومع ذلك الإنسان بعد رمضان يقول يا استريحنا وما يصومش وبالعكس ده هو يعني ويحس أن رمضان هم عليه أهل الإيمان بيحس أن رمضان فرح ان اشتاق إلى التراويح واشتاق إلى الصوم واشتاق إلى عبادة الله عز وجل الصوم الجماعي ممكن الواحد يصوم منفرد بس ما بيحسش بقيمة الطاعة وإلا بالإيه تلاقي قبل المغرب بربع ساعة الناس كلها أشهلت حس بسعادة أن الناس كلها بتسابق في رضا الله عز وجل إنما الصيام بعد كده تحسن إن إنسان في أيام العشرة الأوائل من زي الحجة في سنة من السنوات كان في إخوة عمر تحملة ومشعرف إيه على المحلات فكان زي أيام رمضان بالظبط تيجي كده قبل المغرب ونصف ساعة ناس كلها تقفل المحلات كلها تقفل عشان تروح تصول تحس بسعادة ان الناس كلها استجابت لنداء الله عز وجل وفعلاً بقى عندهم استجابة لله أما تحس بعدم المبلاء وانت لوحدك لو تصون تحس بحصرة تبقى حصرة في نفسك ان الناس ما بتصونش ده دليل على ان المؤمن يحب لأخي ما يحب لنفسي المسألة الخامسة شروط وجوب الصيام الإسلام فلا يجب ولا يصح الصيام من الكافر لأن الصيام عباده والعبادة لا تصح من الكافر فإذا أسلم لا يلزم, لا يلزم بقضاء ما فاته, ما فاته طبعا ده حاجة مجمع عليها أن لا يصح الصوم من كافر الثاني البلوغ فلا يجب الصيام على من لم يبلغ حتى التكليف لا يصح الصيام من كافر كان فيه أنواع الصبر فأسلم سئل أحد العلمائي عن أنواع الصبر قال إيه؟ الصبر على الطاعة صح؟ الصبر عن المعصية الصبر الثالث إيه؟ على على الأخضار فقال له فيه نوع تاني من رابع من الصبر قال له الصبر على معصية الله فأغشي عليه أسوأ أنواع الصبر يصبر على المعصية يصبر على المعصية يعني المعصية لها ألم ولها ثقل على النفس ومع ذلك يداوم عليها ويصبر عليها فده نوع سيء جدا من أنواع أسوأ أنواع الصبر صبر على الطاعة الطاعة فيها تكليف ويرهق للنفس واسمها تكليف لأن النفس أحيانا بتأتي لا تشتهيه من أجل مرضات الله عز وجل فيصبر على الطاعة صبر عن المعصية لأن المعصية فيها شهوة وتكبح نفسك من أجل أن لا تأتي المعصية الصبر على قضاء الله عز وجل صبر اضطراري أما الصبر عن المعصية على المعصية تصبر على المعصية كصبر الكافر على كفره وخدي من الكفر لا يستمتع بصوم ولا يستمتع بصلاة ولا يستمتع بعبادة الله عز وجل بل بالعكس ممكن الكفر يبقى وابل عليه تلاقي بيتخذ منه في الكنيسة ضرائب وبيصبر على هذه الضرائب وبيصبر على الكفر فده من أسوأ أنواع الصبر الصبر على المعصين البلوغ فلا يجب الصيام فلا يجب الصيام على من لم يبلغ حتى التكليف لقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة فذكر منهم الصبي حتى يحتلم ولكنه يصح الصيام من غير البالغ لو صام إذا كان مميزا وينبغي لولي أمره أن يأمره بالصيام ليعتاده ويألفه العقل فلا يجب الصيام على المجنون والمعتوه قوله صلى الله عليه وسلم ورفع القلم عن ثلاثة فذكر منهم المجنون حتى يفيق الرابع الصحة فمن كان مريضا لا يطيق الصيام لم يجب عليه وإن صام صح صيامه قوله تعالى ومن كان مريضا او على سفر فعدة من أيام من أخر والآية الثانية ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام من أخر وعلى الذين يطيقوناه فيديو تنطعون مسكين وكان الأولى أنه يستشهد بالآية الأولى لأنه الأولى جاءت في المريض وهو الشيخ الكبير أو العجوز الإقامة فلا يجب فإن المرض وجب عليه قضاء ما أفطره من أيام وفين عمر في حاجة شغالة صحيح الإقامة فلا يجب الصوم على المسافر لقوله تعالى ومن كان مريضا على سفر فعدته من أيام أخر فلو صوم المسافر صح صيامه ويجب عليه قضاء ما أفطره في السفر أنا سمى غلط ولا هو كده صح؟ منين؟ من الشارع أو لمهنة؟ أصلا أغاني؟ لكن بيبسوا الأغاني مكاني؟ الخلوة من الحائض والنفاس فالحائض والنفساء ونف... لا يجب عليهم الصوم بل يحرم عليهما لقوله صلى الله عليه وسلم اليس اذا حاضت لم تصلي ولم تصم فذلك من نقصان دينها ويجب القضاء عليهما قول عائشة رضي الله عنها كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاه في حاجه شغله في شوفوا كده دخول شهر رمضان وانقضاء دي برضو من اهم المسائل اللي بيحصل فيها خلاف ما يثبت به شهر رمضان بيقول يثبت دخول شهر رمضان برؤية الهلال بنفسه او بشهادة غيره على رؤيته يا اما انت تراه بنفسك او تأ يشهد غيرك بانه رأى او اخباره بذلك الاخبار او الشهادة الشهادة يعني اتنين رجالة يشهدوا الاخبار ان واحد او واحدة تشهد بس تكون ثقة فإذا شهد مسلم عدر برؤية هلال رمضان ثبت بهذه الشهادة دخول, دخول شهر رمضان قول تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم وإذا رأيتموه فصوموا وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عمر أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم برؤية رمضان فصامه وأمر الناس بالصيامه وعمر ابن عمر واحد فهي تثبت برؤية الواحد لو واحد شاف الهلال بتثبت رؤية هلال رمضان فإن لم يرى الهلال أو لم يشهد مسلم عدل برؤيته وجب إكمال عدة شعبان ثلاثين يوم مسألة رؤية الهلال واختلاف المطالع نقف عندها وقفة صغيرة قبل ما نكمل رؤية الهلال يوم 29 رمضان المغرب ساعة الغروب ببقى فيه الرؤية الرؤية ديت هو انك انت بترى الهلال في مكان واحد فقط في السماء وهو نقطة غروب الشمس يا انت العاوية تشوفر الهلال هتنظر الى نقطة غروب الشمس وتعمل حوالها مربع المربع ده حطوه الفلكيين بخمس درجات وتمان درجات يعني مربع شفه المستقيل كده و تنظر في هذا المكان عند لحظة الغروب او قبل الغروب بدقائق ان وجدت الهلال في هذه الدائرة أو في هذا المربع يبقى ده هلال رمضان لم تجده طبعا هو مش هيتلع في حتة تانية يعني ما ينفعش واحد يجي يقول أنا شفت هلال رمضان وينقول له فين يقول له المشرق ده مش هلال رمضان ده أكيد في نص رمضان لأن هلال رمضان ما نشغل مكان واحد هو هلال الهلال كل شهر ما بيطلعش غير في حتة واحدة بس هو المكان ده فأنت تشوفه في المربع ده لو وجدته يبقى هو ده الهلال يبقى أنت وجدت الهلال إلا تجده حتى غربة الشمس يبقى كده الهلال إيه وش هيتطلع تاني وبيخرج ويختفي يعني هو بيطلع قبل غروب الشمس بدقائق ويختفي مرة تانية يعني هو ظهوره وصعوده في لحظة لحظات انت بتاخد بالك في اللحظات ديت قبل غروب الشمس بنص ساعه تراقب الشمس في الوقت ده لو انت شفته ولا بد من رؤيته في مكان عالي مرتفع لان الاماكن المنخفضه بتحول بينه وبين غروب الشمس الحقيقي هو الشمس غربت عن البنيان انما ما غربتش غروب حقيقي عن الافق فلازم يبقى في مكان عالي الرؤيه في مصر في مصر بتتم عن طريق فيه دقه شويه في مصر ولذلك الرؤية في مصر أدق من غيرها في الدول العربية يعني. الرؤية في مصر بتتم من سبع مراصد مرصد في السلوم ومرصد الرئيسي في حلوان ومرصد في شمال سينة ومرصد في أسوان وفي اللقصر وفي الوادي الجديد وفي جنوب سينة سبع مراصد في مصر السبع مراصد بترصد في وقت واحد وفي لحظة واحدة غروب الشمس بالمرصد بتلسكوب كبير وقاعد على التلسكوب في شاشه كبيره كده تتحط والشاشه ديت اللي قاعدين لجنه من الازهر بتبقى قاعده تنظر في الشاشه الشاشه دي متوصله بايه بعدسه في الميكروسكوب التلسكوب العدسه بتكبر الصوره وهم كلهم بيشاهدوا ودي رؤيه عين رؤيه عين كان واحد لابس نظاره يعتبر ان التلسكوب نظاره بس كبيره شويه هما دي رؤيتين فبينظرهم ان وجدوها بيكتبوا محطط بان احنا في الساعه الفلانيه وجدنا الهلال ويمضي عليه كل القعدين في السبع مراصد ان ما لاقوش في السبع مراصد بيحصل في بالتليفون او بالتلغراف بيتبعت للحلوان بيتجمع فيها كل السبع مراصد وبيبقى قاعد المفتي في حلوان او نائب عن المفتي أو غيره بس هو ايه بيبقى هو المسؤول عن الهلال يتجمع سبع مراصد عنده لو ثبت في مرصد من المراصد ان رؤية الهلال فيه دون الآخر بيثبت بيهل ايه الرؤية يبقى عاملين بالتحاد المطالع هوا وده قول الجمهور طرح المطالع ده قول الشفعية ولكن هم قالوا اتحاد المطالع في قطر بلد والجمهور بيقولوا اتحاد المطالع فين في كل من اشترك في ليه الواحد يعني مصر وليبيا والسعودية والسودان كل دولت مشتركين كأنهم بلد واحد يعني لو مصر رب هتبقى ايه بلد واحده صح زي مصر والسودان كانت بلد واحده قبل كده ف... وربنا فتح ليها وخدت السعوديه كمان هتبقى بلد واحده ف دي حدود حدود حدود اقليميه مقسمه من سايبر سبيك صح ف قلت الراجل مصر ولا الدول العربية ده كانت الخلافة الإسلامية كانت إيه؟ كانت كل دي دولة واحدة قطر واحدة فهو الرؤية،, الرؤية الهلال اتحاد المطالع دي وأنا قرأت إن شاء الله حيعمله حاجة اسمها أمر صناعي خاص برؤية الهلال وهيبقى عامة على الدول العربية كلها وده حيوحد المطالع يعني الرؤية في السعودية يبقى في مرصد في السعودية كمان ويروح للأمر الصناعي كل المراصد بيسجلها الأمر الصناعي ويبعثها أن كل رأى الهلال فده مفيد جدا وده ان شاء الله هينفع وحكم الحاكم في ذلك ارفع الخلاف حكم الخليفه يعني المسائل فيها خلاف لو حاكم زي المفتي مثلا طلع وقال احنا شفنا الهلال وبكره هنصوم يبقى ده يرفع الخلاف بين المسلمين لان المساله ديت مساله خلافيه من ايام الصحابه ومع ذلك لم تختلف فيها الدول ولا الناس وايه المفتي لو طلع قال بكره هنصوم يبقى بكره هنصوم زي قول النبي صلى الله عليه وسلم ايه صومكم يوما تصومون وفطركم يوما تفطرون في ذلك ارفع الخلاف زي ما قال النوى في المجموع إنما رغم أن المسألة خلفية إلا ان الخلاف لم يتعدى كتب الفقه ولم يتعدى الأفراط إنما أصبح الخلاف الإجماع كله على, إيه؟ على حكم الحاكم يرفع الخلاف ولا أثبت دخول الشهر بغير هذين الأمرين يعني رؤية الهلال أو إتمام شعبان ثلاثين يوم فرضنا ملاقوش الهلال حيتموا شعبان ثلاثين يوم أو غم عليهم غم عليهم زي النهاردة كده تلاقي المفروض يطلعوا يشوفوا الهلال السحب كثيفه في السبع مراصد سحب ما حدش شاف حاجه طبعا لو كان في اقمار صناعيه الأمر الصناعي بيشوف من فوق مش مش مشكله انما لو كان بالمراصد التلسكوبيه العاديه ديت مش هعرف اشوف الهلال فيغنى عليهم فيكملوا شعبان 30 يوم قول النبي صلى الله لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإذا غبي عليكم يعني غمي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين غمي عليكم من السحاب يعني ويثبت انقضاء رمضان برؤية هلال شهر شوال بشهادة مسلمين عدلين يبقى خروج رمضان لازم اتنين مسلمين عدلين طب احنا في المرصد ضيد هنقول لازم مرصدين ولا ينفع مرصد واحد لأن المرصد فيه مجموعة وهو كلهم شايفين ده التلفزيون هو وممكن يبقى ناس شايفة وناس مش شايفة في التلفزيون هو واحد زي الإمام النومة بيقول رؤية الهلال الأمر عجيب جدا الناس كلها طلعت تشوف منهم شاف ومنهم ما شافش مع أن الهلال طلعت بس اللي شاف شاف واللي ما شافش ما شافش ما عرفش يشوف فهو قدر التلفزيون بيبقى قدامه وممكن ما يشوفش ويمكن كلهم ما يشوفش إلا واحد فما تثبتش إلا هو واحد بس يكتبوا في المحضر إن فلان بس هو اللي شاف والباقي ما شافش فهو المرصد في مجموعة يعني يعتبروا كلهم مجموعة لو شاف منهم اتنين يثبت هلال شوال فإن لم يشهد مسلمان عدلان برؤية الهلال يعني شوال واجب إكمال عدة رمضان ثلاثين يوم وقت النية في الصوم اتنين لازم مسلمين رجالة اتنين رجالة عدول مش نساء لأن دخول رمضان من باب الخبر وخروج رمضان بقيت الأشفر من باب الشهادة والشهادة الأصل فيها رجلين إلا شهادة من الأموال فاستشهدوا رجلين من رجالكم فإن لم يكونوا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحدهما فتذكر إحدهما الأخرى ده السبب الوحيد في, رؤية في شهادة النساء في الأموال أما بقية الشهادات كلها سواء في الجنات أو في رمضان أو كده لازم اتنين رجالة مسلمين عدول ويجب على الصائم أن ينوي الصيامة وهي ركن يعني من أركانه كما مضى انما الأعمال بالنيات وإنما لكل مريء ما نوأ وينويها من الليل في الصيام الواجب كصوم رمضان والكفارة والقضاء والنذي ولو قبل الفجر بدقيقة واحدة قول صلى الله عليه وسلم من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له دي بقى مسألة النية تبييت النية من الليل في أخلاف من العلماء الجمهور على وجوب تبييت النية من الليل في كل صوم واجب زي ما قال هنا رمضان والكفارة والقضاء امرأة عليها قضاء رمضان يجب عليها أن تنوي من الليل ما يفعش تقوم الصبح كده وتقول لنا النهاردة ايه هكملوا صيام من اللي عليها ده ما ينفعش إنما اللي عليها من قضاء رمضان يجب أن تنويه من الليل لأنه قضاء أو نذر أو كفارة واحد عليه كفارة صيامتها ثلاثة أيام لابد أن ينوي من الليل لقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له إنما النية من الصيام بالنهار ده في, إيه؟ في النفل يجوز في النفل أن ينوي من النهار دون الفرض فمن نوى صوما في النهار ولم يطعم شيئا لم يجزئه إلا في صيام التطوع فيجوز بنية من النهار إذا لم يطعم شيئا من أكل أو شر لو قام الصبح وبعدين في الصباح لقى, لقى نفسه قرب الظهر فقال سأكمله صيام يجوز له أن يكمل إن كان نفل ولا يجوز له إن نوى فرض لأن الفرض يحتاج إلى نية قبلها بشرط أن يكون لم يأتي بمنافل للصوم قبل النية يعني ما يقومش الصبح بعد الفجر يأكل ويتعشى ويأكل وينبسط وينام ويقوم على الظهر كده يقول إيه طب أنا أكمل بقى صيار لا لابد أن يكون لم يأتي بمنافل للنية قبل, قبل النية يعني ما يكونش كل ولا شرب قبل النية إلا في حالة واحدة بس أن يكون يناوي بالليل لو كان ناوي السيام نفل من بالليل وقام ونسى وشرب لأن النية سابقة النية مدام النية سابقة يبقى ينفع يأكل وشرب أما لو النية في موسط النهار يبقى لازم قبل النية مغاتل من الفجر وغاتل النية مكلش ولا شرب دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة يعني ذات يوم فقال هل عندكم من شيء فقلنا لا فقال إني إذن صائم أما صيام الواجب فلا ينعقد بنية من النهار ولا بد فيه من نية الليل هل النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا إذا أصبح ولم يجد شيئا في البيت أكمل في قصة النبي صلى الله عليه وسلم كان اشتد عليه الجوع في ذات ليلة فذهب إلى ابنته فطن فقال لها يا ابني هل أجد عندك شيئا أأكل فإني جوعان فقالت لا يا رسول الله ليس عند شيء فذهب إلى زوجاته وحدة وحدة قالت ليس عندي شيء ولا واحدة من زوجات عندها شيء فالنبي صلى الله عليه وسلم جلس جائعا حتى أتي لفاطمة من أحدى جاراتها طعاما فكانت فاطمة وزوجها ليس عندها شيء فقالت لا أثيره إلا على النبي صلى الله عليه وسلم يعني أثره لا أثر أحد على النبي صلى الله عليه وسلم فأتت به النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الطبق ففتحت الطبق وجدته ملآل من بركة الطعام فأكل النبي صلى الله عليه время وبعث إلى كل بيت من بيوته حتى أكلوا وشبعوا ورجع الصحم أو الإناء ما الآن برضه. فده من بركة النبي صلى الله عليه время على ويدل على النبي صلى الله عليه время زهد النبي صلى الله عليه время في الدنيا وهو الذي عرض عليه أن يكون جبل أحد ذهب وعرض عليه الدنيا بما فيها ونبي صلى الله عليه وسلم تركها فهذا هو حقيقة الزهد يعني. وتكفي نية واحدة من بداية رمضان لجميع الشهر ويستحب بتجديده كل يوم نوى صيام نافلة وفي الصباح ناسها وجمع زوجته فهل عليه كفارة؟ لا ما مفيهوش كفارة والصيام صحيح الكفارة حنجلها ان شاء الله في في لما يجي وقت الكفارة كفارة في رمضان بس السيام رمضان بس اللي فيه كفار الأعذار المبيحة للفطر ومفطرات الصائم وفيه مسألتين المسألة الأولى الأعذار المبيحة للفطر في رمضان يباح الفطر في رمضان لاحد الأعذار التالية الأول المرض والكبر فيجوز للمريض الذي يرجى برؤه الفطر فإذا برئ وجب عليه قضاء الأيام وجب عليه قضاء الأيام التي أفطرها لقوله تعالى أياما معددات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر والمرض الذي يرخص معه في الفطر هو المرض الذي يشق على المريض الصيام بسببه أما المريض الذي لا يرجى برؤه يبقى المريض نوعين مريض يرجى برؤه اللي هي الأمراض غير المزمنة ومريض لا يرجى برؤه مريض سكر مريض كبد لا يرجى برؤه مالوش علاج فلابد أننا نقسم الأمر ده والأمر مرجعه للطبيب مش للنفس يعني إن كان المريض عن نفسه مش عايز صوم خاص هتقوله أنت عايز صوم ولا لا هقول لك مش عايز صوم لا إحنا بنقول هل الصوم يسبب له ضرر أم والضرر يكون بواسطة اثنين أطباء مسلمين يروح لاثنين أطباء مسلمين يقولوا له أنا حالتي ينفع أصوم أم لا أصومش إن قال ينفع يبقى لا يجوز له أن يفطر إن قال ما ينفعش حالتك خطيرة أو حالتك ستتأخر بسبب الصوم في الحالة ديت يجوز له أن يصوم ده المريض اللي هو يرجى برقه أو لا يرجى برقه بس الفرق بين يرجى برقه وعدم أو لا يرجى برؤه أن اللي يرجى برؤه لا يجوز له أن يطعب إنما يجب عليه أن يصوم ويقضي إذا برئ عند البرء ولو بعد سنين يعني واحد مريض قالوله بعد ثلاث سنين ستخف يبقى يؤخر الصوم إلى بعد ثلاث سنين ما يخلص واحد حامل أو مرضى بعد ما تخلص الحاملة سترطح كل ده بعد ما تنتهي لأن اللي يرجى برؤه تقضي بعد ما تنتهي منه الحمل والولادة أما الذي لا يرجع مريض مزمن كمريض السكر ومريض الكبد أو المرأة العجوز أو العاجز عن الصيام عاجزا مستمرا كالكبير فإنه يفطر ولا يجب عليه القضاء وإنما تنزمه الفدية بأن يطعم عن كل يوم مسكينا لأن الله تعالى عز وجل جعل الإطعام معادلا للصيام حين كان التخير بينهما في أول ما فرض الصيام, الصيام أول الصيام كان مخير من الإطعام والصوم فتعين أن يكون بدلا عنه عند العذر قال الإمام البخاري رحمه الله وأما الشيخ الكبير إذا لم يطق الصيام فقد أطعم أنس ما كبر عاما أو عامين عن كل يوم مسكينا عاما أو عامين يعني كان عنده كم سنة يعني وهو عنده 119 سنة أنه سماته وعنده كان 120 سنة فالبخاري يقول عاما أو عمين يعني هو عنده 119 كان بيصوم لغاية 119 سنة وبعدين 119 و120 لم يستطع الصيام وأطعم وخال ابن عباس رضي الله عنهما في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوم فليطعم مكان كل يوم مسكينا من المعمرين أنس بن مالك ومن غرائب برضو الأمور سلمان الفارسي في ترجمته في سبيل السلام ذكر أن المؤرخين قالوا أنه عمره كان 250 سنة مات وهو عنده 250 سنة طبعا هو مات قبل أنس ابن مالك يعني لما تقابل مع النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده 200 سنة وقيل 350 سنة تكرم صنعانة و أظن فيه مبلغة، يعني الإمام الذهبي استبعد ذلك، وقال أقصى ما يكون ثمانين سنة، ما يموت فيه يعني ثمانين سنة، فلا أدري لماذا قال الصلعاني أن المؤرخين مجتمعين على هذا القول، نومة 250 سنة، ولكن الإمام الذهبي رد هذا القول، طبعا قصة سلمان الفريسي، قصة مشهورة في البحث عن الإسلام، فيطعم العاجز عن الصيام عجزا لا يرجى زواله بمرض كان كبر، عن كل يوم المسكينة نصف صاع من بر أو تمر أو أرز أو نحوية من قط البلد الإطعام إيه بقى؟ يطعم نصف صاع من أرز ومقدار الصاع بالكيلوهات 2 كيلو وربح فيكون الإطعام عن كل يوم كيلو جرام و125 كيلو و125 كلام ده في نظر يعني مش هو جابها كده لكش على بعضها يعني إنما هو كل حاجة لها حاجة صح؟ الرز صاعه بيختلف عن صاع البر عن صاع الشعير صاع الرز اتنين كيلو تسعمية ده أقصى ما فيها أعلى حاجة وقيل اتنين كيلو سبعمية وخمسين احنا ناخد بالأعلى أحوط فيكون نص صاعي يعني كام تقريبا كيلو نص كيلو ربعمية جرام يعني كيلو نص رز ده الإطعام عن كل فرض كيلو نص رز إن كان بر البر اللي هو الأمح هيفيد طبعا عشان الديئ وكده فالبر اثنين كيلو و ستة جرام يعني نص يعني كيلو تقريبا كيلو ايه وتمني مع انه قل من التمني ده البر اللي هو الامح فاللي عايز يتصدق بداعا كل يوم ماشي ده عن كل يوم ماشي اللي عايز يطعم يطعم لان الاية جاءت بالاطعام اللي عايز يطعم يعني يجيب الفقير ويأكلوا وجبة زي ما بيأكل معاه في الفطار يأكلوا وهذا هو الأولى إن هو لأن الكفارة الله عز وجل نص عليها من أوسط ما تطعم من أهليكم. فمن وسط الطعام فإن كان يطعم الفقير مسكين يتفق معاه كل يوم وقت المغرب يأتي المسكين يأكل معاه وليس يحطوه الأكل لو دمه بالشقة أو يقفل عليه لا يعني رفقا بالمسكين ليس عشان هو محتاج للأكل لا يطعمه معك كان الشيخ ابن بازر رحمه الله تعالى لا يأكل إلا مع المسكين يأكل معهم سياكل مع مع المسكين هتتحرج او هيبقى في حرج عندك في عائلتك او عندك نساء يوصل له حاجه لغايه بيته ياكل هو واولاده يعني رفقا بالمساكين يعني لا قدر المساكين فلا ده واحد جاي متصل بالمسكين خليه يجي قوم جاي حاطط قدام البشقه واقفل الباب الشقه يعني كانه حيوان ياكل امام الباب. هذا طبعا من سوء الخلق فالافضل ان هو ياتي عند بيتك ويدي له يأكل مع أولادك أو يأكل مع أولادك أنت وده أفضل إن استطعت إن ما كانش فيه نساء في البيت وهتستطيع أنك أنت تأكل معه كله ونص كله ونص لا لو عايز يأكل معك حيأكل مما تأكل منه لغاية ما يجمع مش لازم توزنه لا مش هتوقع بالصاع من أوسط ما تبع منه أهلك. زي ما أنت بتاكل هتتدله طبق زي ما أنت زي الطبق بتاعك بالضبط يعني لا أقل ولا أكتر مشتبأ صغير من أوسط ما نطعمون أليكم زي ما أنت بتأكل هو أنت تأكل هو يأكل زي ويأكل معاك ويبقى كده مدام شبع كده اجزاء حتى لو كان أقل من كل ونص اكيد يعني حياكل من أقل من كل ونص السفر ده النوع الثاني من الأعذار المبيحة للفطر السفر فيباح للمسافر الفطر في رمضان ويجب عليه القطاء لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من أيام أخرى قال تعالى فمن شاهده منكم شرف ليصم ومن كان مريضا او على سفر فعدته ايام اخر ولقول صلى الله عليه وسلم لمن ساله على الصيام في السفر ان شئت فصم وان شئت فافطر وخرج إلى مكه صائما في رمضان فلما بلغ الكديد افطر قبل مكه فافطر الناس بلد يعني مكان قبل مكه ويباح الفطر في السفر الطويل الذي يباح فيه قصر الصلاه وهو ما يقدر ب 48 ميلا اي حوالي 80 كيلو خدنا في السفر القصر تقدير المسافه والعبره فيها بكل سفر احنا قلناها ثلاث فراسخ يعني حوالي 17 كيلو مش هتفرق السفر الطويل والقصير كله يجوز فيه السفر يجوز في أي سفر الفطر بقوله تعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر هناك فرق بين كلمة على سفر وبين ايه مسافر صح كلمة على سفر يعني تلبس بالسفر زي على هدى مهتدي فعلا صح على سفر يعني مسافر فعلا اما نية السفر لا يسمى مسافر ولا يسمى على سفر واحد ناوي سافر ف وجاء رمضان ناوي سافر في رمضان فجاي بالاكل واكل من أناوم سافر أو كنتم على سفر هي الآن مليش على سفر بدليل أن فيه آية تانية عبر الله عز وجل على السفر إيه فإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناحون إذا ضربتم في الأرض أن تقصروا من الصلاة فعبر الله عز وجل عن الضرب في الأرض بالإيه عن السفر بالضرب في الأرض فهو حد المسافر أن يخرج من البلد ده حد المسافر وحديث أنس أو حديث أبي بصيرة اللي هو لما خرج وكان في الفسطاط في القاهرة فخرج على مركب في النيل فلما فأ... لما كان يرى البنيان فأكل فقال هي سنة نبيكم دل ذلك على جواز الأكل وإن رأى العمران لأن غالباً اللي حيركب المركب ويمشي يبقى فرق العمران فغالباً بيبقى ركب بقى اسمه على صفر ده ركب المركب وماشي هو حيرع فين زي ده لو قال لهم رجعوني مش حيرضوا رجعون صح؟ وإن رأى العمران فرؤية العمران بخلاف مفارقة العمران ممكن يفارق العمران ولكن يراه فيجوز لمن, رأى العمران لمن فارق العمران ورآه أن يأكل أن يفطل لأنه خلاص بقى على صفر مع رغم رؤية العمران مش لازم غياب العمران ده الحديث ده معناك والصفر المباح للفطر في رمضان هو الصفر المباح فإن كان سفر معصية أو صفرا يراد به التحايل على الفطر لم يبح له الفطر بهذا السفر هنا ضرب نوعين من الصفر اللي ما ينفعش فيهم إنسان يفطر الأول صفر المعصية واحد مسافر من أجل أن يفعل معصية في رمضان فأفطر هل يباح له الفطر؟ لا لأن الرخص رخصة الفطر لا تباح إلا في الطاعة قوة تعالى ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرى وقال تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه رخصة أكل الميتة بشرط أن لا يبغي ولا يتعدى غير باغ ولا عاد فاشتراط الرخص اشتراط الطاعة في الرخص امر مشهولته عند الأئمة ونمر أهل العلم واحد مسافر يحضر فرح في رمضان بعد الفطار فقال بقى أنها إيه أنا هفطر عشان خطر ما نشغل في المغرب هل هذا يعقل حتى يعني عشان خاطر إيه لما يقعد ويتفرج على الأغاني والموسيقى حيقعد ويتفرج وهو بقى مشغول بالفطر والكلام ده هو عايز يبقى فاضي يقعد يتفرج برحلة فهذا الأمر لا يقبل أصلا عقلا إن الله عز وجل يدي له رخصة من أجل المعصية عشان يقعد برحلة بالمعصية كذلك ضرب مثال يراد سفر يراد التحيل على الفطر رجل أراد أن يجامع زوجته وهو في رمضان نعمل إيه؟ لا هو ما مش في حد الدين يسر نسافر نتفسح فالصفر أنشأه تحايلا على الفطر هو مش عايز يسافر هو عايز يجامع زوجته ولكن لا الدين يسر وإن الفطر يباح المسافر انما مش يباحش للمجامع خلاص نسافر فده أنشأ الصفر بنية التحايل فده لا يباح له الفطر لأنه مش مسافر ده هو متحايل وإن صام المسافر صح صومه وإجزاءه لحديثي أناس كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم حتى لو ما فيش مشقة حتى لو ما فيش مشقة دلوقتي الصفر ممكن تسو... تسافر في السوبر جيت مكيف صح وتلفزيون كمان وانت قاعد احسن من قاعدتك في البيت الدنيا حر في البيت ومع ذلك وباح لك الفطر وان صمت اجزائك لان العبرة بالسفر مش بالمشقة المشقة آه... المشقة مظنت... مظنتها في السفر فاقيم السفر مقام المشقة وإن لم يوجد في الصفر مشق. فكذلك هنا فقال حتى لو صفر مريح جزء الثاني بقى لكن بشرط قال لا يشق علينا الصوم في الصفر لأ انت بقى روحت عشان تجيب السوبر جيت ما لقيتش السوبر جيت لقيت الثاني اللي هو اللي بتوبيس المحلة ده اللي هو ماشي ماشي ايه ما كده ده حيبقى فيه مشقة في الصفر ولا لأ ده حيبقى قبلغ مشقة ففي الحالة ديت دي إن شق عليك الصوم يجوز لك أن تفطر بل الأفضل هو الإفطار لأن أنت ممكن تنزل من الأوتوبيس ما إيه ما تصومش تاني خالص ولكن بشرط ألا يشق عليه الصوم في الصفر فإن شق عليه أو, أو أضر به فالفطر في حقه أفضل أخذ بالرقصة لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في الصفر رجلا صائما قد ظلل عليه من شدة الحر الناس ملموم عليه واللي مسكله شمسية واللي بيهويله واللي بيرشله في وشه مية يعني ايه الناس محترى بيه يعني حيموت فتجمع الناس عليه من شدة الحر فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في الصفر انت مش رايح تسافر عشان تدوش الناس تموت لهم هناك والناس تتجمع حولك والناس مسافرها مشاغل كل واحد منشاغل في صفر سابوا مشاغلهم عشان يلحقوك واللي يضع لك جلوكوز واللي يضع لك مش عارف ايه وانت عارف انك مش هتقدر فليس من البر اصيامه في الصفر يعني صن نفسك وافطر لو انت عارف ان احيانا بعض الناس يبقى عنده سكر بس يقدر يصوف لو صفر في شدة الحر حيتحط خلاص افطر مش عيب رخصة من الله عز وجل مش لازم تشرب تمسك القلة معك في الشنطة وطلح تشربها قدام الناس اشرب بقدر الامكان وتبقى ايه مستريح في الصفر مش لازم تفص الناس عشان انت ما احيان الناس بتنكر على عليه فبرفق حتى حتى شعيره الصوم واحترام الشهر ان افطر افطر سرا حتى لا يجهر بالافطار امام الناس واحد اخر اللي حاجه يشوفك يهزاك فهو مش عارف انك مريض ولا لا بس واحد ملتحي قد كدهوت وماشي بساندوتش في الشارع في رمضان هيقول عليه مسافر ولا ما يعرفش وانت المريض ده لازم يفطر في الشارع ما يفطر في بيته بد من احترام شعيرة رمضان يعني. الثالث الحيض والنفاس فالمرأة التي أتاها الحيض أو النفاس تفطر في رمضان وجوبا ويحرم عليها الصوم ولو صامت لم يصح منها لحديث أبي سعيد من خدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم فذلك من نقصان دينها طبعا مسأل فيها إجماع أنه لا يجوز للحائض أن تصم ويجب عليهم القضاء يعني الحائض والنفسات قول عيش رضي الله عنه كان يصيبون ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة الرابع الحمل والرضاعة فالمرأة إذا كانت حاملا أو مرضعا أو خافت على نفسها أو ولدها بسبب الصوم جاز لها الفطر لما رواه أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وضع على المسافر شطر الصلاة والصوم وعن الحبلة والمرضع الصوم يعني هي من جنس المريضة يعني فالحامل والمرضع بتبقى مريضة أحيانا الحامل بتحتاج إلى سوائل كثيرة عشان ما يحصل لاش هبوط ولو ممكن لو حصل لاش هبوط ممكن الجنين يموت فحظا على الجنين أو حفظا على حياتها بينصح بعض الأطباء بينصح بعض المرضى الحوامل تبقى مريضة أو ضعيفة البنيان أو عندها أنيميا يقول لها لا تصوم ففي الحالة دي لا تصوم يباح لها ذلك لأنها مريضة وتقضي الحامل والمرضع مكان الأيام التي أفطرتها وذلك إن خفت على نفسيهما فإن خفت الحامل مع ذلك على جنينها أو المرضع على رضيعها أطعمت مع القضاء عن كل يوم مسكينا قول ابن عباس رضي الله عنهما والمرضع والحبلة إذا خفت على أولادهما أفطرت وأطعمتها الأثر ده موقوف على ابن عباس ولم يصح عن نبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء فالراجح ان المرأة الحبلة او المرضع إن خافت على نفسها أو خافت على نفسها والولد أو خافت على الولد كل ده يجوز لها, يجوز لها أن, تطعم أن تصوم أن تقضي فقط تفطر ويجوز لها أن تقضي فقط دون الإطعام فإن أطعمت فأفضل إنما مش واجه رأس وده مذهب الإمام أبو حنيف لأنه لم يثبت عن نبي صلى الله عليه وسلم في ذلك حديث إنما هو عن ابن عباس واختلف في صحات علم بن عباس كمان وبعض أهل العلم شزز كلمة أطعمتا قال أولادهما إذا خفت على أولادهما أفترطا بس وكلمة أطعمتا بعض العلماء قال أنها زيادة شززة إن شاء الله بعد عشر سنين أوه. تقضي كل ما عليها بعد السنوات اللي بعدها مش مشكلة تتركم السنوات يتصل برضها ماشي حتى لو حملت تاني تقضي آه. تقضي بس حتى لو حامل تسع شهور مرة عليها رمضان وبعدين رضعت مرة عليها رمضان تاني بعد ما تخلص حمل ورضاعة تقضي رمضاني أو تقضي ثلاثة أو أربعة حسب لأن مريض تطعم فقط لا. لا تطعم فقط ديت لا تقضي وتطعم يعني الخلاف في الإطعام تقضي فقط ده قول الامام حنيفه وتقضي وتطعم قول الجمهور تقضي مع وجوب الاطعام ده قول الجمهور اه فاحنا بنقول ايه ان قول الامام ابو قول عليه دليل ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرها بالاطعام فواجب عليها القضاء كده كده عند جميع الائمه واجب عليها القضاء بعد ما تخلص حمله رضاعه ولو سنين انما الاطعام هو اللي فيه خلاف بين اهل العلم نقول لها عايزه تطعمي افضل احتياطا اطعمي على الاطعام عن كل يوم مسكين يعني هي صامت ثلاث سنين بسعين يوم يبقى تسعين مسكين واللي واجب عليها أنها تصوموا تسعين يوم آه. لا متقطع لا متقطع لا متقطع لا متقطع الأفضل تتابع لكن لا متقطع إنما ما فيش أنها تطعم إمتى تطعم فقط لو يائست من البرق يعني بعد ما خلصت حمل وارضاعة الدكتور قال لها أنت كده بقيتك صباير ما تصومش تاني خلاص كده أنت إيه خركت عن حد الأصحاء جالك سكر وهشاشة عظام وجالك امراض لن تستطيع أن تصوم بعدها في الحالة دي هتتعمل إيه هتطعم لأنها أصبحت من المريضة الذي لا يرجع برؤه أما لو حمل ورضاع وبعدين كده بتريح شوية يجوز لها أنها تصوم يعني لها صحة أنها تصوم في الحالة دي هتحطت حي... أوليها... أوليها... أوليها يطعم على أوه. وفي قوله إنها لو استمر العذر لغاية ما تموت ما عليها حاجة لأن استمر العذر قبل الوجوب فتدخص من ذلك الأسباب الميحة لفطر أربعة السفر والمرض والحض والنفاس والخوف من الهلاك زي الحمل والمبضع بس إحنا ممكن ندخل الحمل والمبضع من ضمن المريض من ضمن زي ابن عباس ما بيقول ان الحمل المرضى مريض امرأة مريضة يعني لم تفطر الا بسبب عذر وهو ضعفها لانها ضعيفة زي واحد صحيح كده بس ما يقدرش يصوم لانه ضعيف الطبيب قال له انت عندك انيمية ما تصومش فهو مريض فكذلك المرأة الحامل هي صحيحة في البنيان انما في الحقيقة ممكن تسبب بضرر في اثناء الصيام فتصوم لعذر وهو المفطرات كلمة مفطرات الصائم مش مفطرات الصائم مفطرة مفطرات جمع مفطرة مفطرات جمع مفطر وده من اللحن الذي أحيانا يذكره بعض الإخوة مفطرات الصائم في مفطرات الصائم فيه أشياء ذكروها في كتب الفقه وأشياء قاسوها عليه خلاص؟ يعني في مفترات معصرة وإحنا مشينا واحدة واحدة كده نشوف الايه اللي حيمر علينا بالقياس عشان نذكره عشان الإخوة تبقى عرفا أول شيء الأكل والشرب بقوله تعالى وأكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل قد بينت الآية أنه لا يباح للصائم الأكل والشرب بعد طلوع الفجر حتى الليل يعني غروب الشمس أما من أكل أو شرب ناسيا فصيامه صحيح ويجب عليه الإنساك إذا تذكر أو ذكر أنه صائم لقوله صلى الله عليه وسلم من ناسيا وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقا ويفسد ويفسد, ويفسد ويفسد الصوم بالصعود وهو دواء يصب في الأنف وبكل ما يصل إلى الجوف ولو من غير الفم مما هو في حكم الأكل والشرب كالإبر المغزية نقف هنا وقف كده الأكل والشرب مفطر خلاص فقالوا الأكل والشرب بيفطر ليه عشان هو مغزي هذه كده أول حاجة عشان دخل المعدة صح تعدى الحلق لدى تاني حاجة يبقى فيه سببين من الأسباب اللي, اللي من خلالها يبقى الأكل والشرب زائد ما اجتمع فيه السببين دول ما يتعدى الحلق وما غذي فهنا قال ايه كالإبر المغذية والصعود الصعود اللي هو الدول اللي بيخش من المناخير زي بخخة الايه بخخة الأنف دي تفتر قرر المجمع قرر اللجنة الدائمة وقرر الأزهر ثلاثة قرروا بأن بخاخة الأنف بتفطر واختلفوا في بخاخة الفم البخاخة بتاعة الأنف لأنها من الصوت بيخش والنبي صلى الله عليه وسلم قال لقيت ابن صبرة إيه وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة فممنوع الصائم أن يدخل شيء في أنفه عشان يوصل إلى إيه إلى حلقه فيبقى كده حكم بخاخة الأنف إنها تفطر وده قرار المجمع وقرار اللجنة الدائمة وقرار الازهر بخاخه الرب بقى الفرق بين بخاخه الانف وبخاخه الرب بخاخه الانف اللي هي زي الافرن افرن بخاخه عارفينها بتبخ كده في الايه في الانف من جوه بخاخه زي الكلينيل بخاخ تتحط كده هي عباره عن ايه بخاخه الانف بخاخه الانف عباره عن جهاز محطوط فيه بودره من تحت او حبايه زي الفرايدل كده خط حباية وبعدين تتكع لي كده ينزل سككين تقطع الحباية دي تطلع البدرة ماشي وبعدين تقوم جاي حضطها في بقك كده في مروحة وتقوم جاي شادد ايه نفس على صدرك يقوم جاي داخل البدرة على الايه على الصدرة على طوال خلاص ده بيسمو ايه ده بخاخة الايه الفم بخاخة الفم دي بتاعت الرب اختلف فيها العلماء المجمع واللجنة قالوا ما بيفطرش والأزهر قال بيفطر ايه بقى وجهة نظرهم المجمع قال والله ده مفيش حاجة تخش في الايه ده هوى هوى بيخش في السدر مش حاجة تنزل للمعدة ولو ما بينزل بينزل ايه ايه نقطة صغيرة والأزهر رد عليهم وبصراحة قرار الأزهر قوي فتوة الأزهر فيها قوي قال ازاي ده البودرة دي كلها بتنزل في الايه؟ في السدر يعني لو واحد شرب له سجارة وهو صائم مايفطرش على كلام المجمع ان السجارة اخافي بكتير جدا من الايه حتى لو شرب على سدره اخافي بكتير جدا من البخاخت الرضو فقرار الازهر ان حتى لو دخل الصدر جزء من الجوف والصدر عند الجمهور جوف يعني لو واحد شرب سجارة بحيفطر مع أنه لا يوجد شيء نزل إلى المعدة رغم أن, إن المعدة ينزل الأظهر كلامه صحيح ليه؟ هم بيقولوا أنه في جزء صغير ينزل المعدة الأظهر سأل الأطباء قال بخخات الراب ونعين مصري ومستورط هذا كلام بحقه حقيقي نعم المصري بينزل منه 70% في المعدة و30% في الصدر المستورد بينزل 70% في الصدر و 30% في المعدة يعني كده كده بينزل حتى لو خد مستورد 30% يعني تلت الكمية فمعنى كده ان فيه شيء بيصل إلى المعدة يقينا من أجل ذلك ان على الراجح ان بخاخت الرابو يتفطر اما بخاخت الانف مفيش خلاف كل المعاصرين قالوا بخاخت الانف بتفطر خلاص بخاخت الرابو ليه اللي فيه خلاف طيب ده خلصنا من موضوع الحلقة في برضو حتة في الحلق منظار المعدة واحد مريض فالدكتور بيقول له في رمضان كده هو كده كده بيروح صايم فلو هو دخل المنظار وطلعه أفطر ولا ما أفطرش يعني يروح يكمل أكل ولا لا هو أنا حقول حاجة نظرية وحاجة عملية. عمليا عمليا كده كده بيتخط جل على المنظار وبيخش وبيطلع ويتسبش جل جوه يبقى كده ايه هو كده بيفطر عشان الجل اللي دخل في المعدة خلينا نظريا بقى وقال للدكتور أنا مش عايز جل حطهري من غير جل طبعا ده مج... يعني مؤلم جدا ده بقى فيه خلاف الجمهور على انه ي... بيفطر على الجمهور على ان هذا الجهاز يفطر والحنفية قالوا لا ما بيفطر ليه الحنفية أليس ما بيفطرش؟ يعني هو كان عند الحنفية منظر لا ما كانش عندهم منظير إنما كان عندهم مخ كانوا بيفكروا ولذلك هم الفقهاء قديما حكموا في اختراعات اخترعوها بعد كده تصوروا أشياء في دماغهم وكتبوا لها أحكام وبعد كده إيه؟ اخترعوا هذه الاخترعات مثل الإمام النووي مثلاً بيدرب مثال واحد وقف على بصاط والبصاط دارتفع به لمسافة قصر رأسي مثل المنتضى الذي يقع وطلع فوق مسافة قصر 17 كيلو مثل فليكس عارفين نطة فليكس؟ مش بتابعين؟ واحد اسمه فليكس جيه في دماغه انه هو عايز ينط بس ينط من من؟ من 38 كيلو فطلع بمنطاب 38 كيلو ونط من فوق بالبرشوت يعني ونزل ثالين فخلينا فيلك السراج المسلم وبعدين طلع وبعدين وهو في المنطاب أزن العزر حيصال ليه قصر ولا إيه ولا ربع ركعات هو الإمام النووي بقى حكم فيه شوف فرق بين الإمام النووي طبعا الإمام ما اله... النووي ما يبقى من عنده ده هي كانت في كتب, في ال... في كتب قديمة هو نقدها شوف بقى أنت بقى فليكس حكم عليه من قد إيه والفقهاء دائما من, من الزكاء بمكان يعني هم بعد ما بيخلصوا فق... الأحكام الفقهية بيبدأ يتصور بقى أحكام فمن ضمن الأحكام اللي تصوروها المنظار تصوروا المنظار إيه سؤال كان عند الإمام في المذهب الحنفي اللي هو الإمام الكرخي كان ذكرها قال لو إحنا جبنا درهم مخروم فاكرينه ما عادش فيه دلوقتي منه كان كان زمان كان فيه تليفونات بتاعة البريزة دي فاكرينها كان فيه ناس ينجع مع الأاب فتلة عشان يتكلم ويخلصوا مجيشة بالفتلة فاكرينها هي دي بقى الامام الكرخي قال هنجيب واحده زيها كده وبدل ما يحطها في التليفون حطها في بقه وبلعها وبعد ما بلعها جه شدها يفطر ولا ما يفطرش هو قال كده وكل بقى المذاهب خدت الكلام ده عشان تاصله عندها يا اما الثلاثه المالكيه والشافعيه والحنابلله قالوا يفطر بسببين سبب دخول وسبب طلوع سبب دخول ان هو دخل إلى المعده فابتلع شيء سبب خروج لانه قاء لان الشيء اللي خرج من البق ده قاء والقاء عمدا يفطر فهو فطر بسلبية الـ الـ الامام ابو حنيفه قال لا ما فطرش خالص ليه لأنه لم لدخل في المعده ده لم يستقر لم يستقر في المعده وشرط الافطار الاستقرار والرد عليه قال له لا مش شرط الاستقرار ولا حاجه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من استقاء عمدا فليقضى ومن استقاء عمدا يعني واحد كل حاجه وبعدين حط ايده بقه فأخرج اللي في, في معدة واللي في المعدة ما استقرش فالاستقرار ليس شرطا من شروط صحة من شروط الافتر والحال على كده المنظار المنظر الفم لا المنظر الفم يفطر على قول الجمهور على المذهب الإمامة والحنيفة لو تحط عليه جلد يفطر يبقى كده المنظر الفم عمليا بيفطر عند الأئمة الأربعة فالمريض لو فعلها في نهار رمضان عليه قضاء يوم آخر مكانه دي كل المسائل اللي ممكن تتقاس على الأكل والشرب من جهة الحلق من جهة التغذية الحؤن المغزية برضو دي فيها خلاف عند المعصرين هل الحؤن المغزية بتفطر ولا لا دي برضو الخلاف فيها نشأ من ان هو ما وصلتش للمعدة حاجة دخلت في الدم على طول كده غزته فالراجح اللي برضو قرر عليها المجمع ان الحقن المغزية التي تقوم مقام الأكل والشرب دي تفطر زي الجلوكوز واحد مريض فاخد جلوكوز جلوكوز ده فيه خمسة في المية جلوكوز ده اصلا اللي بيحسس الإنسان بالجوع الجلوكوز تعرف الواحد بيحس بالجوع ازاي؟ فيه ترموستات كده في في البدن اسمه بنكرياس ده ترموستات اول ما ينقص نسبه الجلوكوز عن حد معين يبدا ينقبض فتحس انت بايه بالمجوع اول ما الجلوكوز يوصل للمستوى المعين يبدا يثبت كده ف انت خدت الجلوكوز عن طريق الايه فمش هتحس بجوع لان البنكرياس وصل للحد الاعلى منه أقل يعني هو أقل من الحد المطلوب فبيا انقبتش فعشان كده البنكرياس الجولوكوز يفطر الصائم الجولوكوز ومحلول الملح والأشياء دي تغني عن الأكل والشرب اللي هو إنسان ما بيحس ده ممكن يكون مريض في العمليات ويقعد بالثلاثة أيام ما ياخدش غير الجولوكوز وما يحسش إنه وجعان ولا حاجة تحط له فيه فيتامينات وكده فالجولوكوز والحاجات ده بيتفطر بناء عليها بقى قياس عليها الدم الدم أيضا يفطر الصائم. نقل الدم إن هو ياخد دم مش ينقل ينقل الدم ده مقس على الحجامة وإن شاء الله هنيجي للحجامة وراجح نامها ويفطر إنما اللي بياخد الدم مقس على إن هو بياخد تغذية يعني أنا مثلا أكلت خروف ورحت اتبرعت الحد بالدم الخروف ده حينشي في الدم لغاية ما يوصل يبقى كأنه كان خروف فهو تغذية ده فيها تغذية فنقل الدم برضه لواخد بيفطر انما اللي بيدي ما بيش هيفطر الله الثاني الجماع يبطل الصيام بالجماع فمن جامع وهو صائم بطل صومه وعليه التوبة والاستغفار وقضاء اليوم الذي جامع فيه وعليه مع القضاء كفارة وهي عدق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينة لحديث أبي هريرة مرفوعا رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند, عند النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال يا رسول الله هلكت فقال ما لك قال وقعت على مرأتي وأنا صائم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها قال لا قال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال لا قال هل تجد إطعام ستين مسكينا قال لا قال فمكث النبي صلى الله عليه وسلم فبينما نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق, بعرق, بعرق فيه تمر والعرق هو المكتل شوال يعني قال أين السائل قال أنا قال خذ هذا فتصدق به فتصدق به قال, النبي قال رجل أعلى أفقر مني يا رسول الله فوالله ما بين لا لابتيها يعني بين الحرتين أهل بيت أفقر من أهل بيتي فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أن يابه ثم قال أطعمه أهلك وفي معنى الجماع انزال المني اختيارا فإذا أنزل الصائم مختارا بتقبيل أو لمس أو استمناء أو غير ذلك فسد صومه لأن ذلك من الشهوة التي تناقض الصوم عليه القضاء دون الكفارة لأن الكفارة لا تلزم إلا بالجماع فقط لورود النص خاصا به دا ما حكم الجماع بفطر الصائم وعليه قضاء يوم تاني ومع القضاء الكفار عليه عليه القضاء هو وزوجته والكفار عليه لوحده لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الرجل المجامع أن تكفر زوجته إنما أمره, أمره أن يكفر هو والكفار عبارة عن صيام شهرين متتابعين طبعا عدت رقبة ومش ف فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع يعني كان مريضاً أو عجوز فيجوز له أن يطعم ستين مسكين أما لو نام الصائم فاحتلم أو أنزل من غير شهوة كمن به مرض فلا يبطل صومه لأنه لا اختيار له في ذلك الاحتلام ما فيهش قضاء الثالث التقيق عمدا. وهو اخراج ما في المعدة من طعام أو شراب عن طريق الفم عمدا أما إذا غلبه القيء وخرج منه بغير اختيار فلا يؤثر صيامه في صيامه قوله من ذرعاه القيء ذرعاه يعني غلبه فليس عليه قضاء ومن استقاء عمدا فليقضي حديث صحيح سواء بقى أدخل يده في فمه فاستقاء أو خد حقنه والحقنة بتسبب ترجيعه سواء ده او ده يبقى كده متعمد في اخراج ما في معدته الرابع الحجامه وهو اخراج الدم من الجلد دون العروق فمن تحتجم الصائم فقد افسد صومه قوله صلى الله عليه وسلم افطر الحاجم والمحجوم وكذا يفسد صوم الحاجم يفسد صوم الحاجم الحاجم ايضا الحاجمي ايضا الا اذا حجمه بالات منفصله ولم يحتج إلى مص الدم فإنه والله أعلم لا يفضل أفضل الحاجم والمحجوم الحديث هذا منسوخ بحديث ابن عباس في النساء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رخص, في رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الصوم للحاجم والمحجوم كلمة رخص معنى كده أن هو تنسخ كان محرما ثم نسخ يقص على الحاجم الحاجم اللي هو إيه بيمص كان زمان بيحط الكس وليه خرطون كده ويشفط الدم بقر... ببق... ده كان قديما فأفطر الحاجم والمحجوم لأنه بي... بي... بي... بيمتص الدم في فمه أما الآن فهو بيعمل إيه؟ بيمص... بيشده بإيه بيحط كده ويشده بشدادة كده صح؟ يقعد يفرغ الهوى لغاية ما يتشد فكده الحاجم مش هيفطر على قول الحناب لا بس على الراجح قول الجمهور أن الحاجم والمحجوم لا... إن الحجامة لا تفطر لا الصائم ولا الحجام أيضا يقص عليها معناها إخراج الدم بالفصد والفصد هو شق العرق أنه يجيب حقنة وياخد عين التحليل دي لا تفطر الصائم لو قلنا على قول الحنابلة أن الحجامة بتفطر يبقى إيه؟ يفطر الصائم يفطر فلو إن واحد خد عين التحليل او نقل دم لغيره هو مش هيفطر إنما غيره إيه؟ هيفطر وإخراج من أجل التبرع به أما خروج الدم بالجرح أو قلع الدرس او الرعاف فلا يضر لأنه ليس بحجامة ولا في معناها وإحنا قلنا الراجح نوال حجامة كلها ما بتفطرش غسيل الكلاء يفطر الصائم ولا لا قرار المجمع أو قرار فتوى للشيخ ابن باز على ان غسيل الكلاء تفطر الصائم غسيل الكلوي يفطر الصائم وقال أنه لا يقص على الحجامة لأنه هو مش, مش سحب دم فقط ده سحب دم وإدخاله لو كان سحب دم بس يبقى تقاص على الحجامة إنما هو بيسحب الدم ويدخاله في مكانة تفلتر وبعدين المكانة بعد ما تفلتر وتنظفه تحط عليه مواد بقى زي الفوسفات والبوتاسيوم ومحاجات نقصة ويرجع تاني يخش الدم الجسم مرة تاني فبيفطر بالرجوع مش بالذهاب ماشي. بالمناسبة انت عارف مكانة غسيل الكريا قد ايه قد التلاجة كده حد شافها قد التلاجة تلاجة صغيرة كده المكان ايه المكان دين المريض بيخسل قد ايه مرتين في الاسبوع او ثلاث مرات في الاسبوع بالكتير يعني مرة واحدة الله عز وجل جعل لنا المكان دية بقدر القبضة مكانتين وبتخسل الدم كم مرة ستة وتلاتين في اليوم في اليوم الواحد وانت نايم دمك بيتغسل وانت صحي وانت في الدرس نعمة من عند الله عز وجل كل يدي نعمة من النعم الله عز وجل المكانة الكبيرة تشوف بقى لن يمكنك امتلكها يعني ما فيش مكانة إلا الشيخ أسامة بن كان عنده مكانتين ما عرفش إشعة بقى اللي بحقها حقيقة بس ملايين ومش محتاجه محتاج ممرضين وممرضات واحد واقف جنبك وجهاز والناس بتزنبر والكهربا شغاله ولو كهربا قطعت هيحتاج حي... بنزين وفي مشكلة في البنزين ف بنزين عشان يجيب مولد لان لو حك... لو البتاعه اتقطعت هتموت لو الكهربا اتقطعت هتموت وانت بتغسل فكل ده ربنا جعل كليتين على قدر قد كف في اليد كده بالضبط وبتغسل ستة وترهدين مرة في اليوم فدي من نعم الله عز وجل على الإنسان الخامس خروج دم الحيض والنفاس فمتى رأت المرأة دم الحيض او النفاس أفطرت وواجب عليها القضاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة ليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصن دي برضو مسألة فيها إجماعة السادس نية الفطر فمن نوى الفطر قبل وقت الإفطار وهو صائم بطر صومه وإن لم يتناول مفطراً فإن وإن لم يتناول مفطرا فإن النية أحد ركناي الصيان فإذا نقضها قاصدا الفطر ومتعمدا له انتقض الصيان طبعا دي مرضوما سأل فيها إجماع واحد ناول فطر يفطر, و... يفطر وإن لم يكن أفطر وإن لم يكن أكل أو شرل لأن النية لابد من استدامتها إلى نهاية الآية زي واحد بيصاله في نص الصلاة أطع الصلاة لا تصح صلاته آخر شيء الردة لمنافاتها للعباده لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحبطن عملك ارتد ومن ضمن الردة المشهورة نسأل الله عز وجل أن يعافي المسلمين منها سب الدين تاجد ناس أو تاكسيات بقى أو مش عارف ايه وهو صائم في رمضان وواحد بس خدش التاكسي بتاعه وينزل يسبلوا الدين كده أفطر صيامه ضيع تواب صيامه وأفطروا عليه قضاء لأن الردة قضاء ارتد كي يكفي أنه ارتد خرج عن أعز شيء ما يملكه في الدنيا وهو إيمانه خرج منه فطبعاً هذا شيء خطير لابد من التنبيه عنه وده يدل على فساد القلب لأن اللسان ده ملعقة تغرف ما في القلب لو كان في القلب فساد هيبقى يخرج منها الفساد نسأل الله عز وجل العافية نكتفي بهذا القدر والحمد للعرب العالمين